الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسمى التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارسقنا اجتنابها واجعلنا ممن يستمعون القول فيستبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون هناك في الدكس الماضي أحب أن تزداد الدوح وهي أن الإنسان حينما يمثق طائف من الشيطان قلت لكم في الدرس الماضي عليه أن يستعيد بالله من الشيطان الرحيم فقط يضم بعضكم أو يتوصم أنه مجرد أن يقول أعوذ بالله لا يصبح أو لا يصحه سحرا ولا حسد ولا مجسر ولا كيد للمؤمن بأنه مستعيذ بالله من الشيطان العظم النقطة الأولى التي أردت أن أوضحها أو أن أزيدها وضوحا هو أن الاستعارة تريحدها من دون الحال النسي لا تكفي لا بد من حال النفسية ترافق الاستعداد. يعني أنت في الصلاة مثلا تقول الحمد لله رب العالمين. لو أن إنساناً كان ساخراً على الله عزّاً، وقف ليصلي وقال الحمد لله رب العالمين، ما أقول منه أن لا بد من أن يشعر أنه مدين بالفضل لله عزّاً. إذا كانت حالته النفسية حالة الحمد فهذا الكرب يفحه منه أما إذا كانت حالتهم النفسية حالة السقط فإن كلمة الحمد لله رب العالمين لا تقدم ولا توقف ليست الإسلام شكريا الإسلام حقائق يعني المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند أربك ثوابا وخيرا the rest of the world of this guy. هي كما ذكرت لكم قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أساك أثين الأساك هو النبي يخترق الحديث اختلاقا ولا أساسل من الصحة يعني قد يقول لك الساحر كيت وكيت وكذا وكذا, وكذا وكل هذا كذب بكذب وكل هذا كذب بكذب لأن الساحرة أو الكاهنة أو الحرافة أو سيطان الإنسي أو سيطان الجن هؤلاء قد يصيبون لغرة يكذبون على هذه اللغة ألفا حتى فيما يدعيه بعض من تحضير الأرواح إن تحضير الأرواح في مجمعه كذبه في كذبه. لو أن هذا الشيطان من الإنس تعاون مع قرين هذا الإنسان الذي تحضر إحوه على زعمه من يجعب ذلك هذا القرين قد يكذب أيضا قد يعرف شيء you know what you think with right. him من هذه القصه يثق عليها. سالويها لكم كم تحبون قال قيدا ويستف في هذا كما معروف احاديثه وقالهما من منكوسين في بئر إلى يوم القيامة وهما يعلمان الناس السحرة وقدعوان إجليه ولا يراهما أحد إلا من ذهب إلى ذلك الموقع لتعلم السحر خاصة قال المؤلف وهذه القصة من اختلاق اليهود هذه القصة من اختلاق اليهود وتقول ذاتهم كما يعلم من مراجعة الإسحاح الثالث والثلاثين وجاراه جهلة القصة للمسلمين تأخذها إذا إذن هذه القصة هل بسيريتها لكم لا أساس لها من الصحة كذب ودافر وزور إذنما وردت في بعض التفاتير نقلاً عن كتب جنيه إسرائيل وهذه المشكلة المحضرة التي الملكين أن من أعزب الأجور قوله إنهما يعلمان السحر. في حال كونهما إمام So thank you. في فقرة مهمة جدا هي ما وما على الملكين بباب دهاروتا وماروتا هذه المار ما فيه وليست موشور سأردح لكم ماذا تعمل موشوري وماذا تعمل في عنا بعض تثانية وعنا المار موشوري وعنا ما يقول لك السلام أنا ما أكل والله إذا أكل. هذه تقول له أحياناً إن ما أكلته ليس لك إن ما أكلته ليس لك هذه ما موثولة يعني إن الذي أكلته ليس لك في عام ماء الثاني لو قال أحدهم بطالب النال مجموعة عالياً بما حصلت هذا المجموع يقول لك بما ددلت من جلدي فالأول ماء الثاني الماء الثاني ما, ما موثولي فالنعبة كلها في السواحي. عجبا. إذا تستركها لا يوجد ذلك فأتي المكاني يأخذ بعض بفكرة بعضها. فإذا تسترتها على أنها مرسولية وقعنا في خطأ كبير. فربنا عدنا وزيطا قلنا اشتركوا من أحد حتى يقول إنما نحن في بلتون إياك أن تعالى ولكن الشياطين كفروا وعد الذين كفرت سحر على بالشياطين وذكرهم قوم وليبذ ذكاء انفسكم واشراركم بقدرته تعالى واذا خلوا الى شياطين بالصلاح والتقوى في باب وفي مدينة بالعراق على منذ الفرد وكانوا يعلمان الناس السحر يتظاهران بالتقوى والصلاح وكثيرون ممن من يعلمون الناس السحر يتظاهرون بالتقوى والصلاح ودنغ حسن اعتقاد الناس بهم أنهم ججلوا أنهم ملكان من السماء، بشدة ما ظهر منهم صلاح ظل الناس أن خارج العروس ملكان إلى السماء، ومن علمان الناس وأن ملوع علمانه للناس هو من وحي السماء، أفهم الناس أن رب الملاكين وأن ما يفعلنه من وحي السماء، وبلغ مكلا هذين الرجلين، ومحافظهما على اعتقاد الناس حسن فيهما، ثم قرر قلاني. لكل من أراد أن يتعلم منهما إنما نحن فتنة فلا تكفر إياك أن تكفر بالله هذا من أجب التقليل أي إنما نحن أولو فتنة نزوك ونحتبرك أتشكر أن تكفر ونرطح لك أن لا تكفر هذا من تقليلهم أيضا كما يفعل ذلك بجاجلة هذا الزمان يقول المفسر كما يفعل ذلك دجاجلة جمع دجان دجاجلة, دجاجلة هذا الزمن هذا رجل هم يعلمونهم الكتابة للمحبة والدرد على زعمهم رسيكة لا تكتب لجلد بعض المتزوجة إلى رجل غير زلية وفق الجن ما تتخلي زولي تتعلق بغير زلية إلى غير ذلك لأزم الأسلحة ولذيهود في ذلك خرافات كثيرة حتى إنهم يعتقدون أن السحر نزل عليهم من الله وأنهم أبلكان جاءا لتعليم الناس فجاء القرآن مكذبا لهم في دعواهم وفي في دعواهم نزول هذا السحر من السماء وفي ذلك السحر فقالت يعلمون الناس السحر. لما أنزل على الملكين فما هنا على أصحر الأقرى هذه فما هنا لما أنزل على الملكين ببابلها باسية على أصحر الأقرى ونفضل ملكين Well, look at Bir barliğim bizi, bir والحمد لله رب العالمين الفاتح